تصدق وتأمن بالله انت ملاكش عزيز ولا غالي رح بقى كده منك لله ريحني بقى وسبني في حالي ده خسرتك مكسب والله وكفاية علي اللي جراني تصدق وتأمن بالله انت ملاكش عزيز ولا كده منك لله ريحني بقى وسبني في حالي دي مكسب والله وكفاية علي اللي جرال كده منت كل وعشرة العشرة هتفضل من غير مطر واصل اللي مقدرش العشرة فحياتي ما يبقاش لي وكلا. وأنا ضرك وما شفتيش منك غير شر ولا شيء منك شك أو ضر قلبيه تبرد مش موجود إذا متفول لعشرة لعشرة اتفضل من غير مطر أصل اللي ما اقدرش الا شيل ع الشرفه في حياتي ما يبقاش لوجود هيشهد قلبي لا خان ولا ضرك وما شفتش منك غير شرك والعشه ما ده أو ودره قلبي برد دم مش مفهوم مسير الدنيا تلف الدور ومسيري في أنا يوم غراك الدنيا زور كسبا بكرة تكون مهزوم بدعي تشوف اللي أنا شايفه ويكمن دعوة مظلوم Közben bokra tűnnek az őrök, bár nem tudom, hogy miért. Ez a világ, hogy miért? Ez a világ, hogy miért? Ez a világ, فحياتي ما يبقاش لوجود إيش قلبي لا خان ولا ضرب وما شفتش إيش منك غير شر ولا عش منك الشك أو ضرب قلبي يعتبر دم إيش مغب بقول لك مين بيكلمك يعني مش عايز ترد قدامي الو الو ممكن تلف في الدور ومصيري هشوف فيك أنا يوم غراك الدنيا ومعزور كسبا بكرة تكون مهزوم بدعي تشوف اللي أنا شايفه ويكمن دعاوة مظلوم <تصفيق> يوم <تصفيق> مصيري الدنيا تلف في الدور ومصيري هشوف فيك أنا يوم غراك